وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ثَعْبُودُهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدُوا مِنْ مشهد يوم عَظِيمٍ